لَدَيْنَا عِنْدَهُ الْكِتَابُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُ الْكِتَابَ وَالْفَصْلَ خَيْطًا وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ ابْتَسَمَ وَأَبْحَوَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَاهُ فَتَفَسَّعَ مِنْ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 لَهُمْ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنًا مَّآبَ جَنَّاتِ عَدْنٍ مَّفْتَحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْرُون فِيهَا بِفَاكِهَةٍ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 لا الا ابن يخصون اي حاري ا ليا الا انما انا مغير قال ربك للملائكه اني خلقت بشرا من مطين. فإذا سميته